لكن كل ما تدفل بها نسري أولاً إخواني وأبائي وأبنائي فأنتدكم من ثلاث وعينها الإمام والزوار وفيراً في وجعة التالية يقول الله عز وجل في الكريم إنها عرضاً أمانة على السماء والعرض والجبال فأقلنا نحن منها وأشتقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ضروراً جهوداً ليعدل الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما هذه الايه العظيمه ايضا جعل الله عز وجل في هذه الكلمات العظيمه خلاصه الدين وخلاصه الغاية التي من اجلها خلق الله عز وجل العباد وبين فيها المنتهى فان الناس اما الى الله أم اهل الايمان من الرجال والنساء واما ان يكونوا في عباد الله وهم اهل الشرك والنفاق من الرجال والنساء هم في نار جهنم ورياضه الله فاقف وقفات منتصره اقول بذلك اولا سمى الله عز وجل هذا الدين العظيم امانه والامانه كلمه لها معنى ان الواجب تجاه الامانه ان تحفظ وان لا تضيع فحفظها سيانه له ورعاية له وفيه الخير لصاحبها ولمن استؤمن لها ولمن اداها ولذلك أطلق الله عز وجل اسم الامانه على هذا الدين ليبين وليرشد أهل الاسلام الى انه واجب عليهم ان يحفظوه فهذا الدين يحتاج إلى حفظين حفظ ككفر الله عز وجل فعصم الله كتاب وعصم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي هي أصل للدين كالقرآن تماما تكفى الله عز وجل بحفظ الكتاب والسنة وبكل ما يؤدي إلى حفظهما من حفظ لغة العرب التي أنزل الله عز وجل بها القرآن ومن حفظ علم السنة الذي يعرف بمصطبع الحديث وما يتعلق به من علوم كثيرة من الجرح والتعديل وعلم الأشانين فهذا دين كله محفظ فدفل الله عز وجل الحظ ولذا قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له التحقب والحظ الثاني هو الذي اراده الله عز وجل من الخلق وهم فيه على ثلاث درجات فئة ضيعة هذه الأمانة ولم تحفظها ولم تفعل إلى تحملها وهؤلاء الذين أشار من النبي صلى الله عليه وسلم عن الكريم في هذه الآية بالمشركين والمشركات والمنافذين والمنافقات وكل من كفر بالله والعياذ بالله لم يحفظ ولم يرعى هذه الامانه وقسم تحملها وعمل على حلم الغزاه ورعاها حتى لقي الله سبحانه وتعالى هم الذين امنوا بالله والذين أشى الله عز وجل إليهم في آخر الآية حينما قال ليتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وهذه الاعمال التي حفظها أولئك المؤمنون لم يحفظوها لقوتهم ولا لحفظهم المجرد وإنما لأن الله عالم فحفظ واصطفاهم لحفظ هذه الامانه وصنف ثالث هم من اهل الايمان لكنهم يفرطون احيانا ويحفظونها احيانا هم الذين ضعف تمسكهم بالكتاب والسنه فإذا تمسكوا بقوه بهذا الكتاب وبهذه السنه كانوا من الحافظين وإن فرطوا فيهما كانوا من المضيعين ولكنهم لا يلحقون لاهل درجه الكفر والعياذ الله فمن حفظ الامانه حفظه الله وتغمده برحمته وادخله جنته وهذه هي راية أهل الإيمان أنهم يسعون إلى رحمة الله وإلى جنة الله وأما من ضيعها وأهملها فإنه والعياذ بالله في شقة من الله يصبح ويمسي في ذلك إن لم يكن الله عليه فإنه في نار جهنم ولياذ بالله ولذلك الواجب علينا جميعا وعلى حدة بالله والمسلمون ان نجعل الله علينا نهارا ان نكون جميعا من الذين حفظوا وحافظوا على هذه الامانه ولذلك اشار الله عز وجل في هذه الايتين الى عمل الاسلام يسمى بالامانه العامه وفي غير هذه الصوره وفي غير ما ايه يسمى الله عز وجل صوره من هذا الدين بالامانه مشيرا إليها باسم الحبض وربض الحبض كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والذين هم على صلاتهم هاتنا فالواجب علينا ان نسال الله ان نكون من الحاضرين لهذه الأمان وهذا يحتاج منا الى تلمس ضعفنا وأن نعرف أننا في ضحف عظيم لولا أنقوان الله ولولا أي خبيل الله عز وجل كما قال تعالى في إذاب الكريم ولولا قد الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من احد أبدا اي والله فهذه الامه إذا حضرت هذه الأمانة رفعها الله في أسرادها في مجتمعاتها في أممها في دولها في حقامها في ملوكها وكانت عاليه ظاهره على من عاداها من اهل الكتب كله وكلما قل ايمانها وضعف تمسكها وضعف تحملها لهذه الامانه اظهر الله علينا عدوها فغلبها وهزمها واذاقها سوء العذاب وعياذ فبقدر تمسكنا وحفظنا للامانه يعلو قدرنا عند الله في الدنيا والاخره وبقدر ضعف تمسكنا وحفظنا لهذه الامانه يني الله عز وجل درجتنا في الدنيا والاخره ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوالا ويضع اخرين وهذه الامانه لكي تحفظ بعض فضل الله ومهمته علينا فنعمل على حفظها لا شدنا إلى حفظها إلا إذا علمناها وتعلمناها وعرفنا حقيقتها ما هي هذه الامانه وهذا لا يعرف إلا بالعلم العلم إن تعلم حقيقتها هذه الأمانة وأنها دين الله كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم ومنهاج سلف الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم ومن تبع من تبعهم من التابعين رضي الله عن الجميع وهم أهل الإيمان والتقوى واهل الصلاح بهذا العلم نعرف الأمانة ونعمل على حذرها وإلا حلها بالعاطفه لا يفعل وحلها بالحماسه لا يجزل والعمل على تحملها في المواسم لا يجزي لان المواسم تأتي وتنتظم لا بد ان نصل الى ان هذه الامانه دين يرفض حتى يلقى العبد ربه الله لا شريك ولذلك لابد من العلم خاصه بهذا الزمن الذي ضيعت فيه الامانه وقل من يعرفها وقل من يحفظها لذلك جاء ابن البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يحدث اصحابه مجلس هذا المجلس فدخل رجل من الاعراب فسال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد يا رسول الله ماذا شعر قال خالد ما النبي صلى الله عليه وسلم حديثه مع الصحابه فلما فرغ من حديثه انتفت قال اين الرجل الذي سأل عن الشعر قال رجل انا يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامان فانتظر الشاعر اذا ضيعت الشاعر لم يكتفي الشائل بهذا الجواب وانما شأل سؤالا اخر فقال يا رسول الله وكيف اضاعتها كيف اضاعتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الشعر هذه علامه الشعر إذا ضبعت الامانه واضاعتها ان يوسد الامر الى غير اهله نتذرى من المتكلمين حول هذا الحديث او الذين يتناولوه في قطبهم او في محاضراتهم انما يتصلون معناه فقط على من تولى امرا من امور المسلمين من الوثام وهذا من الظلم في فهم النصوص النبوية ومن الجوع ومن الجهل لان النبي صلى الله عليه وسلم عمم الامر والله فقال اذا وصل الامر الى عين اذا من لا يحسن الكلام ومن تصدى لتعليم الناس ولا يحسن العلم ومن اخذ وليس من اهل الفتياء ومن اتبعهم من ليس من اهل الاتباع ومن تكلم لما لا يحسن هو ممن ضيع هذه الامانه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء طرقه ما لا يعنيه ولذلك اذا تأملنا في هذا الزمن وجدنا كثيرا من المتشبثين والمتشبهين بالعلم كانوا سببا في ضلال الأمة الإسلامية حينما زيقوا لها الحقائق وضيعوا لها المعاني وأبطوهم بغير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوا رأي دينا وضيعوا للناس أمانة الدين وأهمر عمر العقيدة واهملوا السنة وأهمر التوحيد فالحرف الشباب لان هؤلاء المظلين الذين ضيقوا الامانه لان علوم فاسده او كاسده أو سلل من العلم يظنها الشارع من اللحظه الاولى انها من العلم وهذه من اخطر الفتن التي تهدد الامه الاسلاميه اليوم والتي تهدد بخاصه شباب المسلمين ولذلك بد من معرفة ولا بد من معرفة العلم الذي يعرفنا بهذه الامانه خاصة في زمن الفتن أنك تجد كثيرا من الشباب على ضعف المسلمين وهزيمتهم وتقلب العدو عليهم يظهر فئاب من الشباب يريدون التمسك بهذا الدين تحمله الغيرة والنخوة والنموع والشهار وهذا كلهم جميل ينبغي أن يتوافر في كل المسلمين لكن هذه المروعة هي من العاطفة إن لم تغشب بالعلم الصحيح المؤثر فإنها تؤدي إلى دمار، قبل أن تؤدي إلى هدي وإلى رشاد وإلى شلام للأمة الإسلامية ولذلك لا بد من التنبؤ من دعاة الكتر ودعاة الضلالة وأن نتلمش العلم عند أهلي وأن نسع الله العلم الناجع وأن الى إلى الحق والصواب. ذل قال السلف كلاما عظيما. قال إن من سعادة العجم والعرب الذي يدخل الإسلام والعرب الذي لا يعرف أهل المدن ولا يعرف على من يأخذ دينه قال السلف إن من سعادة العجم والعرب أن يوفق لصحيح السنة. يوفق المصحّين السنة. لأنهم لم يوفقوا السنة ووفق يوفق رجال الله إلا مالا. من البدعه والبدعه طريق الكفر بريء النفاق وطريقه الى نال جهنم وجاهل لذلك لا ذا من معرفه هذه الامانه وان نحرر في طريق تمسكنا وحملنا لهذه الامانه ان يكون الطريق الى حمل هذه الامانه طريقا مرضيا نوره من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم شرف الأمة والا مع الشباب ان أكثر ما يهدد الروح الشبابيه اناس ينادون حماشه وحميه لهذا الاسلام الجهاد الجهاد, الجهاد, الجهاد من الدين وهو ذكره سلام الاسلام ومن مات ولم يحذف نفسه بالغض مات وفيه شربه من النفاق ومن سال الله الشهاده بالصد بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه لكن لا بد ان نعلم ان الجهاد دين وانه عباده والعباده لا بد ان تقوم على اركانها الثلاثه اخلاص لله وعلى علم بها وعلى موافقه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم فيها عند اداء نبات عمله لله رب العالمين ذلك ابن القيم الله تعالى بنى كتابه الذي تكلم فيه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من اجزاء, أجزاء ما تكلم عن الجهاد في كتابه ذات المعاد على قول الله عز وجل ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم ثم قال إن للجهاد في سبيل الله ثلاثه عشر درجة درجات أولها العلم أولها العلم الجهاد ليس مراد منه أن تسفك دماء الكفار ألا وإنه مراد من الجهاد نشر هذا الدين الإسلامي العظيم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه لذلك حماسه الشباب من الجهاد نقول هذه عاطفة جميلة من الإسلام لكن لا بد أن ترشب بالعلم وأعلم ان اول درجات الجهاد هي العلم النافع باجماع العلماء الجميله جهاد الشيطان ذلك بالعلم فمن لم يصل كما قال القيم على جهاد عدويه الذين بين جنبيه فانه لن يتمكن من جهاد العدو الذي هو خارج عن نطاق نفسه و وذلك لا سبيل اليه الا عن طريق العلم النافع فارجع إلى سيره النبي صلى الله عليه وسلم كيف جاهد جاهد من العلم واللسان ثم لما قوي الايمان في القلوب ورزقت العقيده وزاد الناس علما جاهدوا في سبيله فكان النصر حليما اما من تصدق هما وهنالك واهمل العلم واتبع العاقبه المجره عن العلم والدين والاصل الشرعي فان عاقبته كانت وبالا على المسلمين وجغل المولاد على الأمة الإسلامية لأنه جهاد لم يقم على شعيرة العلم العظيم فالله الله عليه وعلى حدة العلم وأول ملابس العلم علم العقيدة والتوحيد علم العقيدة علم التوحيد فاعلم انه لا إله إلا الله وسفل الجميع فالجنى صلى الله عز وجل فاعلم انه لا إله إلا الله بينه البخاري بقوله بدع بالعلم قبل القول والعمل فكان افضل العلم التوحيد اشار الله إليه بقوله فاعلم انه لا اله الا الله واشار الى العمل بقوله تعالى واستغفر لذنبك قال كل عمل يعلمه العقل من, من قول او فعل او اعتقاد يريد منه ان يغفر الله له ماذا ذنب تصلي للإطران الذنب تعتقد عقيده الصريح للإطران ذنبك من الله تصلي ليغفر ذنبك تصن ليغفر ذنبك الله عز وجل بهذه العبارة العظيمة واستغفر لذنب اشار الله جميع الأعمال والجهاد من الأعمال والمجاهده من الأعمال لا يبدأ بها إلا بعد منزلة العلم النافع وأشار العلم النافع هذا والتوحيد هو سعادة المسلمين هو أنه هو رزقهم، هو فلاهم في الدنيا والاخره الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بهم أولئك لهم الامر وهم المتدرون الله الله في العلم الله الله في التوحيد والعقيده لنرجع إلى كتب اسلافنا الماضية حلوا ودراسة وتعليما ليس للشباب بعزك وانما للامه كافه رجالا ونساءا وشبابا لنلتف جميعا حول العلم النافع حول علماء الامه حول كتاب الله حول سنه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك اول منازل الثبات على هذا الدين ان تكون على علم مستعين لله وحده فالمهدي من هداه الله والموفق من وفقه الله والمعصوم من عصمه الله من يريد الله ان يهديه يشرح صبره للاسلام ومن يريد ان يذله يجعل صبراً وخيطاً حاجاً كأتما نسعى الولايس وما الله فرام الله فالله نسأل أن يثبت قلوبنا جميع عائلين وأن يعلمنا جميع العلم النافع وأن يعلي لهذه الأمة أمرها وأن يبرب لها أمرها، يعج فيه أن نطع ويهدى فيه الى الكتاب والسنه أهل المعصية اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلة وأن الحق حقا وجمنا اتباع وآل من ضار وقلقات ووجمنا اتناف وراء بالعمل من تبسا علينا ومن دمجزة وآل من دعوانا الحمد لله الأعلمين طارق